وتكتر السين ولا بزنا في ضايا وعاد شي بي ولا خويني ما نعطيه وقين كانوا البنات تمومتي رانا ضايا ولجوا وشتوني بقريني ومنت غتابي أجريكا <تصفيق> صيام واحد من انسى وش <تصفيق>